موقع رياض القرآن يقدم, يقدم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشية عاملة ناصبة, ناصبة تصلى نارا حامية تسطى من عين النّانية ليس لهم طعام إلا من ضريع ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يُسْمِنُ وَلا يُغْنِي مِنْ جُوْرٍ وَجُوْرُهُ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَ بسعيها راضية في جنة عالية لا تسنع فيها بابية فيها عين جارية فيها سرر مرسوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة